بسم الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من الرحمن ش ي ط ا ن ت ى إذا جاء أ ر الرحيم وفاردت ا ن و وفاردت النور قل ن م ل ف ه ا ن زوجين اثنين كل وأهلك わかるぞわか ل ぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわかるぞわ ل る و わかるぞわかるぞわか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 الماء وقضي غ ي ظ الماء و ا ل أ م ر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إ ن إن ابني من أهلي وإن أهلي ل وعدك ح قال وإن وأنت أحكم ح ا ك م يا ن ق ل يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح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 إلا لي تغفر وترحمني「こんな م 変わってくる م か ن و أ م م سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أ ل ي م تلك من أنبادنا